أولئك هم الورثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وهم جنّمهم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين.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 ثم أنشأه خلقا آخر فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع خرائق وما كنا عن الخلق غافرين وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدْرٍ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 ورسينا تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأخذون وعليها وعلى الفلك تحملون قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير